يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُقْضَىٰ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُقْضَىٰ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آثَامٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آثَامٍ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم آن يقفون بينها وبين حميم آن فبأي آذاء ربك تكذبان فأَ آ يّك ما تكَذّبا وَلمن خاافَم قام رّ جَّ وَلَنْغاافَ قام رَّّ فبأَ ألَ رَّكمات تكَذذبا ذواتا أثنان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما فبأَي آد يرَبك ما تُكَذذب أأَي آ يبّك ما تُكَذّبان فيهمَا مِنْ كلفكهَةٍ زَوجان فيهم كلفكهَة زوجان فَبِأَي آد إَبك ما تَكِئُونَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تَكِئُونَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّتَيْنِ دَانٍ وجن فم تكَب فَّ قاصاتُ قَرفِ لَ يَقُمِسهُ إِ شُم قَبِلَهُم وَلا جام فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلاء ربكما أَأَنَّ إِلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما يكذبان ومن دونهما جنتان وللذين دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان, تكذبان هذه آلاء ربكما تكذبان آلي اني آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان موسیقی